مجموعة المنسلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل وهذه الفتوى كثر القائدون فيها ما بين متبعي للهواء وما بين ضعيف الضيانة وما بين متعالي وما بين سفيهم يرفع لسانه في أعراض علمه والمرجو يا والدنا أن تبين لنا ولكن يقولون ان حتى يزول الشك وتزول يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس على ان الناس يقولون ان على يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس لهم؟ ان الناس يقولون فانه اذا راى المسؤولون منظمه الفتح راوا ان هذا اصلح لهم واسلم من قتل اولادهم وايذائهم سواء كان مؤقتا بسنوات معدوده او مطلقا غير مؤقت حتى يعطيهم الله القوه وحتى يستطيعوا ان يخلصوا بقية فبين نحن البتوى الأزلة في ذلك فأنا <تصفيق> رفل صالحة بعض المسجدين صلحة موفة وصالحة بعضهم فلحة مطلقا غير مؤمنة فصالحة على مكة لما استدع ذاهم ومنعوه من زيارة البيت من الحجرة ومنعوه من العمره لتشكي من العجرة صالحهم على وضع الحوض عاش السمين يعملوا مؤمن من الناس ومنعوه يختلف بعض عن بعض من, من الخصال وصالحوا وصالحه في غضبه على المسلمين لكن تقبله النبي لمصلحه عامه حتى يمنع الناس مهاجرين الناس المدينة، وحتى يتعلم الدين ويتلقى. والله أشرت عليه أن من جاء من السنة إلى مدينة مهاجراً وصلبا أن يرضي. فوافق على الشر قال من جاءنا منه انه ابتغ وسياجاه الله له بركه وصالحوا على ما يقول محمد رسول الله يقول يقول محمد بن عبد الله فوضع على الله. محمد بن عبد الله على ما صالح محمد بن عبد الله اهلا بك وعلى ان يقول اسمك الله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول لانه يقول ما ذلك الرحمن شيئا وشورا هم يعرفونه على ذلك اسمك وقولهم لمفعات الحال وصالح قبائنا من العرب صلحا مطلقا حتى يكون يشرق مع الناس وصالح اليهود من مدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمل نفسنا من شرهم فلما فتح الله عنه نبذ الى قبائل العرب رهودهم وجعلهم اربعه اشهر من اسلم والا اوتي ولما لقى الله وكع صلحهم قاتلهم ثم فتح وانزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وان جنح للسلم فان كفاره فجنح للسلم الصلح وان جنح للسلم بين احنا هوا توكلوا لان صلحت يترتب عليه مصالح كثيره قد يصرم الكفار قد يهديهم الله فاستنكر ذلك بعض الناس من نصر وغير يعلم انك بسيطة ورأوا ان بقى الغرستين وقتلوا في فلسطين، و مع اليهود الحجارة ويقع الحجارة وتقتلهم اليهود ويسكنونهم ان هذا أبنى من الصلحة فان الصلحة يمكنهم أداء دينهم وفوائل دينهم ويكون من هذا اليهود وغير اليهود وفقنهم أخيرا لهم من حوالي خمس سنة وهم في قتال وسجون طويلة بأسباب صلصة بيتعرض اليهود بحجر أمر قم لا يونيها على سيارة الله او يتعرض تكون قد كذبنا لأن أعسلتها تضويضها لا بأسفل سفر والإضافة كتب نعط الإضافة ومزيد البيان يمشر في مجلسة المسلم عشرنا إلى مجلسة وإلى غيرها ولا على المسلم على اليوم الغد هذه الليلة أو عدد. أو يوم الجمعة على عدد مش السحير المسلمون ستنجرون هذه هالي. اليوم غدنا يوم الجمعة وليجي مزيد البيان لهذا نعم.